وَقَدِمْنَا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً أَمْمَنْ ثُوراً أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ إِبْنِ خَيْرٍ مُسْتَقَرَّوْا وأَحْسَنُ مَقِيلَ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلاً الْمُلْكُ يَوْمَ إِبْنِ الْحَقِّ للرحمن.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 فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هواه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 خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتِّخِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا يتقون؟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 ففَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن تَبِّنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّقِينِينَ قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنود. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبيد قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبيد ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملئ حوله إن هذا لساحر عليم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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وولا أصلب أنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا مقلبون إن نطمع أي يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء إلى شرذمة قليلون وإنهم لنا لغاي ضوء وإن لجميع حاذرون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 وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأسلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَائِبَ رَاهِبٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاقِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُنَّكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُنَّكُمْ أَوْ يَظْرُرُونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا أَبَا كَذَلِكَ يَفْعَل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 وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قالوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون على لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون وَاتَقُوا الَّذِي أَمَدَكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِيدٍ وَجَنَّاتٍ وَعُيُودٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْ أَمْ لَمْ تَكُم مِنَ الْوَعْضِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعْذَبِينَ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 وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيب وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المُسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوب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 بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِيدٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَلِيدِ أَوَلَمْ يَكُل لَهُمْ آيَةً أَيِّ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أثرأيت إما تعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون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 اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم طاسين تِلْكَ آيات الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مبين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 وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ بُورِكَ من فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ غُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا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 فما كث غير بعيدٍ فقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَئْتُكَ مِنْ سَبَئِ بِنَبَأٍ يَقِيدٍ إِنِّي وَجَدْتُ مَرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِالشَّمْسِ مِنْدُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ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 وَإِنِّي مُرْسَلٌ إلَيْهِم بِهَدِيَةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ أَسْلَى مَا نَقَالَ أَتُمِدُّونِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ يرجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود الله قبل لهم بها ولنخرج أنهم منها أذل تؤ وهم صاغرون قال يا أيها الملاء أيكم يأتيني بعرشها قبل أي يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أميد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 بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العلي العظيم